وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار القسم الثامن بشي هشتملا بشكاني صيغي تحمل وهندي جار فيوتري صيغي أدائش قسمي يكام دسمان فيكت با السماع باشن القراءة باشن إجازة وهلوها همو بشكاني قرشتين قسمي أخير الوجادة وصورتها شوازي وجادة أن يجد حديثا أو كتابا بخط شخص بإسناده وصورتها صورة وجادة أويك كسيك لها رواة لو أنيك حديث روايتك حديثك أبين مثلا يعني كتابك بكامله أبنى بخط شخص بخط شخص بإسناده يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم صاحب حديثك يا صاحب كتابك بس أنا ديخوي حديثك رواية أكاد كسيك او يعني أو حديثيان أو كتابا مخطوطك ابين أو بيوت جادة فله أن يرويه عنه على سبيل الحكاية على سبيل حكاية حدثنا فله أن يرويه يعني يجوز له أن يرويه على سبيل حكاية يعني لا يقتصر على قوله حدثنا أو أخبرنا شيء ألاذ وجدت بخط فلان حدثنا فلان يعني ناتن أبلاد حدثني فلان يا حدثنا فلان با مخطوطه كش ببينه بلا حدثنا فلان وجادة لأن وجدت بخط فلان حدثنا فلان ويسنده باقي لا ثلاثة قوتها لابد بلا بلا وجدت وجدت بخط فلان بلا حدثنا لأن السماعينية فقط وجد خطا أو وجد حديثا مخطوطا أو كتابا مخطوطا ويقع هذا كثيرا في مسند الامام احمد زور جرلان مسند الامام احمد د احتي يقول ابنه عبد الله وجدت بخط ابي على بخطي بوك مبينين حديثي كمبيني حدثنا فلان بوشي وحديثك ابي نتاس كتايس نتاكي هنا ويسوق الحديث وله ان يقول قال فلان اجر مدلس نبت أو الراويه كمخطوطه كبينه أتواني بلقى قال فلان قال فلان بلان أقام مدلس بنهبت إذا لم يكن فيه تدليس يوهم اللقي يوهم اللقي يعني اللقاء أقام مدلس بن بلقى قاله قال ابن الصلاح وجازف بعضهم فأطلق فيه يعني بالغ بعضهم حدشان مبالغيان كذوتيانا أقام كسيك بو مخطوطي مروي عنه شيخك ببنيت أتواني بل حدثنا يان بل بلا بل ملاشي وانتخذ ذلك على فاعله رخنا يعني قلت هو شمكا مسألي حدثنا يان أخبرنا مرتبكاني برسترة بو جادة وكارنايت وله أن يقول فيما وجد من تصنيفه بغير خطه ذكر فلان وقال فلان أيضا ويقول بلغني عن فلان فيما لم يتحقق أنه من تصنيفه أو مقابلة كتابه أقل خط خينبو تقول ذكر فلان قال فلان بلغني عن فلان يعني إيهام كتابه بوكوا ما وجده بخطه بعينه خط مؤلف كنيا قلت والوجاده ليست من باب الرواية وإنما هي حكايه عما وجده في الكتاب حافظ من كثير أغير وجادة رواية نية ولك حكاية ككسكتبش بنية مخطوطش بنية يحكيه وإنما هي حكايه عما وجده في الكتاب كابولا لا الرواية رواية نية أما العمل واما العمل بها فمنع منه طائفه الكثير من الفقهاء والمحدثين او أكثرهم زور الفقهاء ومحدثين زان زمان زان كانوا فرموا الناس كان عمل يشبه وجال ممنوع قدوه زورينين هم زورين يا زورين فيما حكاه بعضهم هندي العلماء زورين ونخل عن الشافعيه وطائفة من أصحابه جواز العمل بها أما شافعي وهندي كشلا أصحابي شافعي تلميذا كان شافعي أربع جائزة عمل بكيف شيء با ويجادة أمش صحيح عمل كذا با ويجادة أمش صحيح خد خطي خط شيخك خد خط خطي خط يعني أول خوان كتير يعني حديثك بناسيد أسيد أما لسادمي أو جيابي ابن أسيد أو بعد لالي تربانون مخطوطة كتري هي زنية أو خاطئة أو بهر قرينة بهر شتة أو خاطئة أو أو كاتب في أكريت وصحيح قال ابن الصلاح وقد وقطع بعض المحققين من أصحابه في الأصول بوجوب العمل بها عند حصول الثقة به بمرجع أقثثها بك أو خط خطي مؤلفة فلا أنا مؤلفة وكاتيش قال ابن الصلاح وهو الذي وهذا هو الذي لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة لتعذر شروط الرواية في هذا الزمان أم قول الصواب غير أم قول الصواب نية ابن صلاح عليه لن تحدث عنه لم سد منه روايات رواية لبروة. طبقات زرو. روايات نارحتها كسيك بسبع سمع بسبع حفظ وبقي أو اعتماد ده صار مخطوطات وكذي حديث رواياتك بويه كاركيدن ما مخطوطات وبوجاده اشتئز رؤيا وإيش يشيب أكذي يعني فلم يبقى إلا مجرد وجادات لأن لم تصدق معناه ده لك وتعي كان ده أول من صلحه عليه استمن بابولا مزيك هذا صار نوسط صار حتى نوسط صار لي فرقه كابون ااا ويجادا لرؤية عمله وعمل في أكلهش كشي شتانية يعني فلم يبق إلا مجرد وجادات لحشكا في كل أنواع الروايات في الحديث من السماع إلى الإجازة يجب على الراوي العمل بما صح اسناده عنده من روايته من غير خلاف لا همو أواني ما كل مراتب لا سماع وتائجازة يجب على الراوي العمل بما صح إسناده عنده من روايته من غير خلاف وإن خالف في ذلك المقلدون المتأخرون وخلافهم لا عبره به هرهمي إشي بي أكراد ببيتي بلان بمرجي صحيح بيت بما صح إسناده عنده من روايتي من غير خلاف وان خالف في ذلك فشنئ عندك لمقلدون لا مخالف بن برن ايش في ناكله ما لهم ايش فيك وخلافهم لا عبره به لانهم يخرون على انفسهم بالتقليد وبانهم تركوا النظر والاستدلال وتبعوا غيرهم كسائر المقلد بلا عبره لقوله يعني بقوله وقد اختلف العلماء في الأنواع الأخيرة من الرواع. اما أما أمانيكوتاي الإعلام والوصية والوجاده أما علماء اختلافيا ها هل يجب العمل بما صح اسناده من الحديث المروي بها والصحيح أنه واجب كوجوبه في سائر الأنواع ام رج إعلام وصية وجدش أي واجب إنسان إيش على اختلاف لسبب عام أو يكون رأيك الصحيحة واجبة إشي في بكرة. هروق أو نتر ولا شيء كشيكيش ثانية. أما الاعلام والوصية فقد قدمنا أنهما لا يقلان في القوة والثبوت عن الإجازة. إعلام وصيه كان كمثنيه لإجازة. وأما الوجادة فسيأتي القول فيها. أما وجداء لا قصد يجب العمل بها قلت وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أي الخلق أعجب إليكم إيمانا قالوا الملائكة قال وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم وذكروا الأنبياء فقال كيف لا يؤمنون وليحب الوحي ينزل عليهم قالوا ونحن فقال وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم قالوا فمن يرسل الله قال قوم يأتون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها أما مستند الوجاهة أم حديثه مستندك صحيح ش مستندك صحيح دليلك صحيح أبو بو العمل بالوجاهة ما بس معلم دليلك صحيحة ومستندك يعني حديثك حقماً لسندكينية باش سندكي بس باش أويك أقر صحيح بيت أو كاتشية أو كاتش بي أكراد لحشكا أرزاد السخاوي في فتح المغيث الصحيح يعني وقد ورد في الحديث الصحيح قال أقول وحسب الحديث في نظري أن يكون حسنا لغيره حسنا لغيره يعني ضعيف لكن فطرقه جميعها ضعيفة لكن ضعفها ليس شديدا فتحسن لمجموعها ومال إلى حسنه الهيثم المهم تأكد تا حديثك حديثك المهم حديثك حسن عند بعضهم لا لشيخ لا الباني لا ضعيفة وقد مال شيخنا في الضعيف إلى ضعفه فليراجع عموما بين مصحح ومضعف عندك تصحيحك عندك ضعفه عندك أنا حسنا أنا ضعيفة المهم مستندك بقوة العمل كذنبا شيء بوجاهة كفرماء أي الخلق أعجب إليكم إيمانا بصحابة فرمي كأ إيماني بلاتنا إيمان قائم وقوته وكن ملاكًا. قال وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ أشلون أوانا إيمانًا بقود نبي وإيمانًا كان باجني إيمان ناينًا أو أنا لداي خوي تعالى. بعشر صحابات في غبران. فقالوا وكيف لا يؤمنون واليه والوحي ينزل عليهم؟ أشلون إيمان ماينًا أو أنا وحي البداء بالذات. قالوا نحن شن إيمادي فقالوا كيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم كيف إيماننا من لقلتنا قالوا فمن يا رسول الله قالوا كيف يعني إيمانك يعني جيء عجبا جيء سر سرمانا قال قوم يأتون من بعدكم كوم الله نحن خلقان نحن لدواء أي ودين يجدون صحفا يؤمنون بما فيها اكتبانك أخوان واروان بيتي نفيه نظر يقول ما بيني صلى الله عليه وسلم الطبقات ما بينك اسمه بيني أو كلامه كثير ذاها باور من يا قوم يأتون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بها بما فيها. وقد ذكرنا الحديث بإسناده ولفظه في شرح البخاري ولله الحمد. هذا شرح صحيح البخاري دا حافظ من كثير غباس من كدوة. فيؤخذ منه مدح من عمل بالكتب المتقدمة بمجرد الوجاهة. لها والله أعلم يعني أم حديثة أو إتعيك هاركسي إجب تركاني بيشخي بكان بس تنهاب وجادة أو مد حتايا كابو وجادشك يجب العمل بها الوجادة بكسر الواو مصدر مصدر وجد يجد وهو مصدر مولد غير مسموع من العرب مولد مولد من هيا معرب من هيا دخيل من هيا قياسي من هيا سماعي من هيا مولد عربية السردامي بكارنات و السردامي كتير بكار ديت أو مولده دخيل أو هيا كالزماني كالزماني عربي معرب أويك كلاوب عربي سمعي أويك مسموع مقيسني خياسي خياسي شوية يعني لسر أوزاني صرفي قياسي ولهمو أفعال كان دا لبابي خوي لسر أوزندد وهو مصدر مولد غير مسموع من العرب يعني مسموعني كعربي يكون بكار هنا قال ابن الصلاح روينا عن المعافى ابن زكريا النهرواني روينا بمبنى المجهول ما بس في شيء معلومة يعني روينا بإسنادنا ابن صلاح بس أنا دي خوي روايتي كدوا عن المعافى ابن زكريا النهرواني أن المولدين يعني العرب الجدد نك العرب القدامى فرعوا قولهم وجادة فيما أخذ من العلم من صحيفة من غير سماع ولا إجازة ولا مناولة كلمات اشتقاق كدوا لباسي فرعوا قولهم وجادة يعني اشتقوا كلمة وجادة وجادة اشتقاق كدوا بذلك هنا بوتي مبسك بكارن هنا بوتي فيما أخذ من العلم بو مبسك أوي كعلمي كوات بكدي يعني علم كوات بكدي لا كتابة لأن سلاوك هنا ببيه السماء وببيه إجازة وببيه مناولش من تفريق العربي بين المصادر وجد للتمييز بين المعاني المختلف إسا وجد يجد وجد يجد إسا وجد يجد يعني قوله مجد ضالته وجدانا أو بوشيا بو او يكشتك بده زيتوات اميز بين المعاني المختلفة من تفريق عربي بين المصادر وجد سو وجد اتواني بلي وجودا تواني بلي موجوده تواني بلي وجودا اتواني بلي وجدا اتواني بلي وجده هل معنى اج جواز مصدري خويه بونمنا وجد ظلته وجدانا وجدانا أما بدوزين ويا مش تاكد ليونا بياي دوزيتا ومطلوبه يعني وجد مطلوبه نك ظلته يعني أويك داوي أكي داو كرا راوك كدس أكوي أو وجودا بلان وجدا موجدة او بوته رابونة في الغضب يسمى موجدة بوته وفي الغنى وجدا كسك اقل مال عليش او علي وجدا وجدا يعني عنده مال سامانها يا وجدها وفي الحب علي وجدا بفتح كسرك برضو منا هي يعني حب هي برا بربعة شتى جان برا بربعة كسك مصدر كثير توليد كدواء هي أن يجد الشخص أحاديث بخط راوية كسك شندين حديث جاء حديثك بيا شندين حديث نسين بخط وبخلامي بدو زيتوا أو كسيك او حديثي الرواة كدواء نسيبي مخرج لا مخرجين حديثك يا شنديل حديث كتابك مثلا نسيبتي بسندي خوي كسكتديت او مخروطه دبينت سواء لقيه او سمع منه جاءك لاي بستبد في جيشتبد يان ام لم يلقه حبينا جيشتبد يان في جيش ببال لم يسمع منه او ان يجد احاديث في كتب لمؤلفين معروفين لا كان حديث لأنك كتابي في زور الناس لا يجدون أو أمهات تكتب أو أنا كبير بنيت أو ففي هذه الأنواع كلها لا يجوز له أن يرويها عن أصحابها بل يقول وجدت بخط فلان أقول خط مخرجة كتبيني مثل مخطوطي بخارج بني بعد شاوكي سر مخطوطك فبجزاني وقول بخارية بنات فاني حدثني البخاري لما خطوتك قولي حدثني ان اخبرني, أخبرني. علي وجدت بخط فلان اذا عرف الخطه بشطة بزاني وخط اواه ووثق منه سقتها بك او خط خطي اواه اقل لقيدها بكو ناسي بك كانت سماعتها بك معاصرتها بك ين بقرائن بون منا مخطوطة كتير هي ين وجيستا بون منش شايتين لسر خطكها هي شايتين لسر خطكها هي بون نيج لعلماء وتجتي ما خط فلانة لسر يتصديق ذاو خط مكتلاو يالسرين مسوى بوشيا هذا بقرنيج لقرائن مزاني وخط فلانة أو يقول قال فلان أو نحو ذلك يا تنيبلي وجدت بخط فلان ينقال فلان وفي مسند أحمد أحاديث كثيرة نقلها ابنه عبد الله تشنين حديثي لمسند أحمد عبد الله يقري نقلي كدوان يقول فيها وجدت بخط أبي في كتابه يعني وجدت بخط أبي في كتابه فاشا لدواء أحمد ثم سوق الحديث ولم يستجز أن يرويها عن أبيه وهو راوية كتبه وهو ابنه وتلميذه وخط أبيه معروف وكتبه محفوظة عنده في خزائنه لقال أويكا أويكا أويكتبكاني أحمد كريتي تلميذي الشتي وخطكشي ناس لا ولاي أو واكتبكاني أحمد لا أوا لقال أويكا نيوتو حدثني التي وجدت بخط بخط أبي في كتابي هذا الشيخ وجاد به ووجاد الرواية كدوى وقد تساهل بعض الرواة عندك للرواة حديث لم بابا متساهل, متساهل هنا فروا ما وجده بخط من يعاصره أو بخط شيخه بقوله عن فلان عندك مخطوطك سيكي بني ولا معاصريني خوي يان شيخي خوي روايتي كدوا بشي عن بعنعنا وذلك تدليس قبيح وتدليس شنك نبني بسولي كاتي علي عن وموهم سماع يعني أقر كستيقنا زاني وأزانت لي بسوا إذا كان بحيث يوهم سماعه منه وقد جازف بعضهم فنقل بمثل هذه الوجاده بقوله حدثنا فلان أو أخبرنا فلان عندك مبالغي يعني كدوا يعني لو جادت داب كسكا مخطوطي كسكي بني ولا علماء يعني لا مشايخ حديث قلت يتي فلان أخبرنا فلان وأنكر ذلك العلماء ولم يجزه أحد يعتمد عليه كسي العلماء نيوتو أم جائزة وجادا بتحديث روايات بكي بل هو من الكذب الصريح أما دلوا يكير أشكراه والراوي به يسقط عندنا عن درجة المقبولين وترد روايته كشيك أقرواي كي وجادة بتريقي تحديث روايات كا أو كاتا يسقط يعني بل درجة مقبول نامناء نامناء ويكسيك ضعيف ورواياته ورناجرة، شنكا يكذب، وقد اشترع كثير من الكتاب في عصرنا من مؤلفات في مؤلفاتهم. زولن سركانيم سردما الشيخ أحمد محمد الشاهد على زولن سركانيم سردما جرأتيا جشوت أرادتك كالكتابة كان يندا الرجنمو وباركان يندا فذهبوا ينقلون من كتب السابقين والمؤرخين وغيرهم بلفظة التحديد. لكن يكون هناك نقلبك فين شي فيقول أحدهم حدثنا ابن خلدون مزوجر فليك مستقف أو أنا وعيش مؤدبين لك أنا بشكل مفكرو أنا لكن بلونع ابن خلدون بماندد به ابن تيميه هو ددوه ها الكردش هيا يحدثنا ابن خلدون حدثنا ابن خلدون كلمي حدثنا كمصطلح للنقل أخبار بكال ينبو حدثنا ابن خلدون حدثنا ابن قتيبه حدثنا الطبري عليه وهو اقبح ما راينا من انواع النقل امل قبيح تلينا لخربت لي نقله كتو لسدمك اجيد نزيك هذا صار صال كم تلي عن زيادة ترد فرقه الله يحدثنا شو كم مصطلح وجد حدثنا يعني لقيته ولقيك وسمعت منه وحدثك يعني تو هيك كامل وروين دواء هيك روين دواء الله يحدثنا كابو فإن التحديث ونحوهما من اصطلاحات المحدثين الواث بالسماء هو حدثنا تايبتي الزالاوي محدثينا تايبة بو رابيانا بواني كنقل حديثي عن حديثين روايات كدوى بطلقي السماعش خاصة كسي سماعنا بين نتواني بوالله حدثنا مطلقا وهي المطابقة للمعنى اللغوي في السماع شو الكووت الحدثنا يعني سمعت منه لروي ما ناوى حرشان لاروين اللفظة السمع لقال حدثية فالقه بوالله لروي روين ما ولي حدثنا بلاي سمعته إكشتا فنقلها إلى معنى آخر هو النقل من الكتب يعني اقر نقلك بو أوي كالكتبكاني أنا نقلك يخوي بلاي حدثنا إلي سمعته أو المكان كلمة حدثنا يعني سمعتو وإيهام لمن لا يعلم بألفاظ طخمة ليس هؤلاء الكتاب من أهلها أو خلقوا ذلك تقول لود بيستوى لود بيستوى وبكارهناني كومولا لقبك الزل وزبلاحك بكاريهني أو أنه لم استعي أولا نين أو كاتباني كلم سادمدها لم استعي أولا نين ويخشى على من تجرأ على مثل هذه العبارات أن ينتقل منها إلى الكذب البحثي والزور المجرد عافانا الله لو أحد شيء مجدد قاياك بها لأسرخوا بيكاتوا لا أعين هذا بغير من سنة لو أعني إدعابك أولئ سنة يشمها بلئ حدثني و سنة يشتركي بكاو جاء ليهتير وضعوك من دلوقت بناو حديثة وبيتك الشوار وبعد باشنا فرمي فإن الوجادة ليست من انواع الروايه ليست نوعا من انواع الروايه وبعد فان الوجاده ليست نوعا من انواع الروايه كما ترى كما ترى وانما ذكره وانما ذكر وانما ذكرها العلماء في هذا الباب إلحاقا به لبيان حكمية وما اتخذه الناقل في سبيلها على مسألي وجادة رواية نية. يعني بالرواية حسب ناكرت ريت وإنه ليست نوع من أنواع الرواية كسكا لشيخك ويجنابي سيد كسكا لشيخك ويجنابي سيد بويا ناتوا نبري رواية واتصالي سندة لو عنيكسك 2000 ص مخطوطي كسلك بيبي نت خنت من بولا سمعته يعني, يعني السنة متصل السنده متصل السنده يا بو يبن حساب ناقله وإنما ذكرها العلماء في هذا الباب وشي باسندوه لرد الروايه هنا باسكن وما يتخذه الناقل في سبيلها بلان عمل با وجاده فقد اختلف فيه قديما فقد اختلف فيه قديما فنقل عن معظم المحدثين الزور بين محدثين كانوا وعلماء فقه والمالكيين وغيرهم أنه لا يجوز فنوتيانا يشكد با وجاده نابط وحكي عن الشافعي وطائفة من نظار أصحابه جوازه، نظار أصحاب العقل أصحاب يعني الفكر أو هنيك المحققين يعني يعني من المحققين من أصحابه وكان الشيء جائزة، وقطع به وقطع بعض المحققين من الشافعية وغيرهم بوجوب العمل بها. عند حصول الثقة بما جده القارئ يعني بمرجيك اگر ثقتها ببويك أي بني لمخطوطي شيخك يثق بأن هذا الخبر أو الحديث بخط الشيخ الذي يعرفه أو يثق بأن الكتاب الذي ينقل منه ثابت النسبة إلى مؤلفه كتبي واهي على فلانه رأيي فلانك هذا أقل سنديق نبي بقيا أبيني زوجها لاستككت بيك تحقيق كذيه للمقدمة كيا محققك بابك دانا ناوي ناشي توثيق النسبة توثيق النسبة يعني ساقية كات وبرشلونة ساقية كات وكامل كتابه هي فلانة كذا بسند بون منا بسنة بعلماء بون منا معاصر كان يخوي دعاء يخوي يعني أو سنة أو سالانيك اللي خوي والنزيكين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 أو مخطوطه فلان كسا. ومن البديهي بعد ذلك اشتراط أن يكون المؤلف ثقة مأمونا فأم شرطش شرطك أبيه هرببيت شرطش بديهي ولا بيش نابي أم شرطيا أو كسي كاكتبك النوسيا يعني خوان مخطوطك أبيه كسي ثقي مأمون بيه وأن يكون اسناد الخبري صحيحا حتى يجب العمل به أن لو كسوها التافي غبري خاص الله عليه وسلم ابي السنة ذكر شيء بيت صحيح بيه بويش فيه وكذا وجزم ابن الصلاح بأن القول بوجوب العمل بالوجادته هو الذي لا يتجه غيره في الاعصار المتأخرة لم سد معني دوايدا هل أبيم قول ورقدين النبي ورنيقدينو يشبيان كنوكم صلاح الله فانه لو لو توقف العمل فيه على الرواية ان سد باب العمل بالممنقول بتعذر شرط الرواة فيها اگر بيته لم صدرماني دوائده اعتماد كن سر روايه لبروه خلكان يك بو كجارا نما ون نقل من بو كن كان نقل كن شروطي راوي وك خوينماوا او كس نتوني حديث نقل كن بو لا بده ايش بو شيب كن ايش بو كان يند نسرنا قال السيوطي في التدريب قال البلقيني واحتج بعضهم للعمل بالوجاده بحديث أي الخلق أعجب إيمانا قال الملائكة قال وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم قال الأنبياء قال وكيف لا يؤمنون وهم يأتيهم الوحي قالوا نحن فقال وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم قالوا فمن يا رسول الله قال قوم ياتون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها قال البلقيني وهذا استنباط حسن اما درسك حكم شيء استنباط شيء هل هنجنديك شاك لم حديثا وكلامه بالطشطو بلغه وشي بلغه بلقبو ووجاد البلقيني كتابه فقها شافعيه سيطيب بدوك الزور معجبوا البلقيني وابن حجر حمو آواتي لجيانيا أو بوا لفقه داوكو البولقيني بيه للحديث شو بن حجر به بلا من نقيش بيانه علماء محقق قالن نزك بوليان بلا من نقيش يعني نيتولي شو كأودعنا زور زور فعال بنا حافظ بن حجر للحديث وابو البقينيش لا اللفقة هدو كيشان شيخ الاسلام هدو كيشان شيخ الاسلام او اندك السيكي بتوالاغون قلت المحتج بذلك الحافظ اماد الدين ابن كثير وذكر ذلك في اوائل تفسيري اوانيك احتجاجا بمحديث اكدوا تشنك بلقيني الله واحتج بعضهم للعمل بالوجدة من احتج بهذا الحديث ابن كثير المحتج يعني المحتجج مفتعل المحتج بذلك جم عماد الدين ابن كثير ابن كثير احتجاجي واحد يتكد والحديث رواه الحسن بن عرفة في جزئه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وله طرق كثيرة اوردتها في الأمال وفي بعض الفاظه بل قوم ل لعندك الفضي قَوْمٌ مِنْ من بعدكم كِتَابٌ كتاب بين يُؤْمِنُونَ يؤمنون به ويعملون بما فيه أولئك مِنْكُمْ منكم أجراء أخرجه أحمد والدارمي والحاكم من حديثي الجمعة الأنصاري لحاشك حديثه في المسند ليس بهذا اللفظ وليس فيه ذكر الكتاب وراجع المشكات والضعيفة عموما وفي لفظ للحاكم للفظ كتاب ولي إمام حاكمات من حديث عمر يجدون الورق المعلقة فيعملون بما فيه فهؤلاء أفضل أهل الايمان ايمانا وهذا الاستدلال الذي ذهب إليه ابن كثير هنا وفي تفسيره وتضاه البلقيني والسيوطي فيه نظر أما جمع العلماء ابن كثير وابو القيني والسيطي هناوتي فيه نظر يعني فيه بحث مجالي رأي طعن تياها ووجوب العمل بالوجادة لا يتوقف عليه لأن مناط وجوبه انما هو البلاغ والثقه المكلف بأن ما وصل إلى علمه صحت نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوب العمل بالوجاد لا يتوقف عليه يعني كاركه من الوجاد او حديثا لا يوسع لان مناط وجوبه مناط يعني موضع تعلقه مناط موضع تعلقه وجوبه يعني مناط وجوبه انما هو البلاخ يعني جيشتني كحديثك جيشتني ايش بيك دي اوانيا مخطوط بيه مخطوطنا بيه انما هو البلاغو وثيقة المكلف بأن ما وصل الى علمه صحة نسبته كوابوكيا يكن بلاغا دوم دو او ايكا بيه صحيح به اما وجادة بيه ايكا بيه او يعني هر او كا بيه دو صحيح به أوى مطلوبة أوى مناطي وجوبة وجوب كاركرة ذنبا حديث والوجادة الجيدة التي يطمئن إليها قلب الناظر لا تقل في الثقة عن الإجازة بأنواعها وجاديك أقر يعني مخطوطيك أقر كيبيني مخطوطيك شباش بيت ضل كيم إسلاحاتكات بزني فلان مخطوطيه فلا نكسة خطأ أو أو لا تقل في الثقة عن الإجازة بأنواعها وكمترنية لإجازة هم جرى كان إجازة في كم ترني لا وجدته كمترنية لإجازة لأن الإجازة على حقيقتها إنما هي وجدة مع إذن من الشيخ بالرواية إنك على إجازة أجر لحقيقة بكل نوا إجازة إنما هي الوجهات التي هي منها من إذن من من الشيخ بالرواية حر من الشيخ من الشيخ و إذن من الشيخ من الشيخ من الشيخ من الشيخ من الشيخ الشيخ أحمد الشيخ من هي من الشيخ من الشيخ من الشيخ من وجدة أجل وجدة كي جيد بو مخطوطيش بيعيب بو ضل في الله لا إجازة كم ترنيه شو كه وجدة لا إجازة ولن تجد في هذه الأزمان من, من يروي شيء من الكتب والسماع اسالم سردمان ده هيش كسيجنه معه بس سماع للشيخ كي وايجت للشيخ كي وحتى كتاي حديثك حتى اخر السند بسماع بالك باجازات هذا وإنما هي اجازات كلها الا فيما ندر والكتب الأصول الأمهات في السنة وغيرها كتاب الجوركاني علوم شرعي للسنة وغيره او تواترت رواياتها الى مؤلفيها بالوجاده يعني بشيع الزانين أحدى عن ثانية بخارية، بخاري سماعات، هرب مخطوطاتها، مخطوطاتها بوا، فلان كذا نسخة كده دوا، فلان كذا نسخة فلان فلانية فلانية ولكن لما يجب ان يكون المسلمين في الرسول صلى الله عليه وسلم يجب ان يكون المسلمين في الرسول صلى الله عليه وسلم ما ان يكون المسلمين في الرسول في الرسول صلى الله في وغيرها تواترت روايات وإلى مؤلفيها بالوجاده يعني زان يومانا أما أم حديث أنا هي بخارية أو هي ومختلف الأصول عتيق الخطية الموثوق بها يعني برقي نسخة كان ده زان يومانا أم كتبانه فلان فلانا ولا يتشكك في هذا إلا غافل عن دقة المعنى في الرواية والوجادة النبي هجك سيقمان شكيها بإلا ورقتني شيء وجادة إلا غافل مقر كسك غافل به نزانه معناه رواية شو كان مقصوده كشيء مقصود ورقته كيه أو متعنت يعني متكلف يعني كسك متعنت بكس يعني معاند به لا تقنعه حجة يجبر قيك إقناعي بينك ثم إن السيوطي في ألفية المصطلح سيوطي خويلها ألفية المصطلح أشار إلى اعتراض بعض العلماء على مسلم ابن الحجاج صاحب الصحيح. سيطيل ألفية عليه لا شعاتك دوا عندك علماء رخصني قلت ولا سر مسلم خاطي بصحيح عندك حديث هنا بوجادة فقد انتقدوا عليه بعض حديث مروي بوجادة والوجادة كما تقدم حكمها منقطعة. لأنها ليست من الرواية. إنك وجادة شنيا ريوانية. إيش فيها كتير؟ والله ريوانية. والذي ذكره هو في التدريب أو يكسيوطي باسي كدواء. لا مسلم جداهايا. في صحيح مسلم ثلاثة أحاديث. سأحدها لمسلم داسيوطي. نقل كدواء. حديث عائشة. تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لست سنين. يغمر صلى الله عليه وسلم وعائشة فرمين ماري باليوم ان نوصالان وستوا ولا هجج مردوا. ان صلى الله وسلم وأوش وأوش راجحة وأوش تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لست سنين. وحديثها كاتب مادري شيبري بالغ نبوى وجدرسته ان داريش ما حتى اقل ماوى بيت بلام بيت ما راجحه بيت لكن كاى ك بالغ بيت بلام اقل رفزي كد عقدقالا وشتاو او مذهبي صحيح لا نكاح الصغار نكاح الصغار يعني مذهبي زولت يا اللهي فوقها مذهبي راجح أخير والله أعلم أملها مية صحت لا اويا ما لبرينك دلست منعقدة بشرط شرطك مؤجلة حتى حين بلوغ المرأة يا البنت كاي بالغ بو خري بي دي ماري برايل فلانكس بلا ا بيشنا كبيش بلا ن رازي نتا هم يلا واش نتا انا زعما في بيت اصلا مفسوخه يعني معلقه ب شرطه حتى ورازيبه رازي بوتو وحديثها أيضا حديث عائشة قالت, قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إني اعلم إذا كنت عني راضية في خاص صلى الله عليه وسلم من أزانا كي تولى من راضية بيت بعائشة يوتها كي لم راضيته لم توريد من لا لحديث كذا يعني إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا كلم ترويت كلم راضي بيت أزانا في غنبري إخوة الله سبحانه وسلم لك الله قالت فقلت ومن أين تعريف ذلك في مدنباشة كون أزاني هذه الشرق في غنبري إخوة الله سبحانه وسلم فلمت أزاني قال أما إذا كنت راضية أقل راضي بيت هكذا ما نبع فإنك تقولين لا وربي محمد كانت يا أخوة الله نابا فرد محمد قسم أو ها سنبا فرد قالي من أي بالله ما قلت وإذا كنت غضبا اجت ربيت لمن قلت لا وربي إبراهيم باسي مناي من أي قالت نابا فرد قالي إبراهيم قالت فقلت أجل حبتن بالهواية والله يا رسول الله ما اهجر الا اسمك يعني هجرت هناك شي بزناه بزناه بزناه بس بنز ناود نير لك ويا بس ها هين بس بس ناوي عليه <سؤال> بواء زعم كنت وشيت لمن راضية توري إني لإني لا أعلم إذا كنت عن راضية حديث مسلمة ذو زب وحديثها أيضا إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتفقده يقول أين أنا اليوم أين أنا غدا حلفي غنبري خالص الله عليه وسلم حالي واغوا إن كان رسول الله يعني إن الشأن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفقد في غمري خاصة يعني بروش بو برسياري أكد ايود من أمشو أمرو يعني أمشو لشو سبيشو لأيك لأيكم لأفرتكان يعني أقرار بزان كيسري أو الشوالد لقومنا أبيض عائشة فرمي يمكن لول شو ولا لو رجيك اللي جالق ده بوامردوا يعني, يعني شعور كاباوي كوا لو كاتا بول اليوم أين أنا غد أحب الحديثة عائشة فرمي خالد راضي به استبطاعا ليوم عائشة يعني بس بواي بقات عائشة بقات او مالي كعائشة قالت فلما كان يومي كاتستريمن هاد لايمن منتوا قبضه الله بين سحري ونحري لو رجيك لقال من دابو لما لي من دابو لا باوشي من داب سحري ونحري سحر رأي انبراسوانا كا هنيتعه سيكانيتعه يعني اليره واحده عيره يعني لم منطقيا سلف يا غنبري خالص الله سبحانه لا باو في عائشه بو سرسنجي عائشه بو وفاتي كدوا قبضه الله بين سحري ونحل لمسلم دبوات وكلها وكلها بهذا الاسناد امسح حديثك هنايتي سيوتي حدثنا أبو بكر يعني مسلم تويتي حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال وجدت في كتابي عن هشام عن أبيه عن آيشة يعني ابن أبي شيبة وتيتي وجدت في كتابي عن هشام يعني هشام كري عرواء عن أبيه يعني عرواء كري الزبير عن آيشة طلب الراسية بكر يتوب مسلمه ني ده مسلم 12 شيخ الباني لحاشقه تعليق جديد على سري ما هل بخم و بسكم جرامه و مسلم لما المسلم نمشي هكذا وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال وجدت في كتاب عن ابي اسامه عن هشام هو هو زياد كم لا لا حاش لا حاشكلة سري بنوسن حدثنا أبو بكر بن أبي شيب قال وجدت في كتابي عن أبي أسامة عن أبي أسامة عن هشام فلمسي وقد أجاب في الألفية عن هذا النقد تابعا للرشيد العطار بأن مسلم روى الأحاديث الثلاثة من طرق أخرى موصولة إلى هشام وإلى أبي أسامة بمشي وريواتي كدوان لسن ريكي تروا من طرق أخرى موصولة إلى هشام يعني وجدت في كتابي عن هشام بتشي شريعتي أو هي وهذا الجواب صحيح في ذاته لأن مسلم رواه كذلك وأجاب في التدريب بجواب آخر وهو أن الوجاد المنقطعة أن يجد في كتاب شيخه لكن في كتابه عن شيخه لا في كتابه عن شيخه فليتأمل عندما الشيح عباركي ابن أبي شيبة حدثنا بكر قال وجدت في كتابي مثلا مكتب حديثاً كم أه. من كتبك المياه يخوه ما نسيما أما هنا حديثكا كم بوكسيك عندك حديث يبوننا أعلم وجدت لبير منيه لبير منيه شي وجدت في كتابي ليش؟ لأنه واحد ثاني كلا كتابكم داعية رواياتي أكم أو وجد خمة يا بعض الوجاهة هي خمة ويجاهة هي خمة اللي متوا بخطي خم نصي متوا بلام أوه وجاده خيب بينه منقطعة منقطعية كابو أمي كهناه تبنى منامة أو باسنية با وأجاب في التدريب جواب آخر وهو أن الوجاد المنقطعة أن يجد في كتاب شيخه لا في كتابه عن شيخه فليتأمل وهذا الجواب هو الصحيح المتعين الواجب الواجبنا لأن الراوي إذا وجد في كتاب نفسه حديثا عن شيخه بون من اللبيردنية لو شيء خواش تأكل بيستوى نبي الدنيا برام نسيته ضبطت كتاب ضبطت كده بلى بيرش الدنيا لا برا وجدت في كتابي كاتي قال لم ولا وجدت في كتابي بوشوى كان على ثقة من أنه أخذه عنه سقيه علي ليوري برام وقد تخونه ذاكرته فينسى انه سمعه منه فينسى انه سمع لبيرنيا كاليريقتوا فيحتاط تورعا وكاحتياطي كوك بابي ورعك اليشي وجدت في كتابي اجنم اجلبر لبر ورع نويت خرخص ثقتي في كتابي كما فعل أبو بكر بن أبي رحمه الله لها شكل وهذا وهم فإن الاعتراض على مسلم لأنه روى عن أبي عن أبي بكر بن أبي شيبة عن هشام وجدة وأن أبي بكر لم يسمع من هشام وإنما يروي عنه بالواسطة يعني أصلا كيف ابن أبي شيبة له هشام بلق با باصل روايته كا يا بابا وصي أبو سامة حمادي كرو سامة يا ابن علي وقيده وعليه عليه فهو اعني هشاما ليس شيخا النبي ابي بكر هل اصلا هشام كري كورى, كوري عروه شيخ ابو بكر نيا ابن ابي شيبه خلافا لما يوهمه كلام الشارح رحمه الله يعني لعباركيه سرك ان يجد في كتابه شيخه لا في كتاب في كتابه عن شيخه واتى كعمانه الشيخ كبن ابن ابي شيبه ابن الله شيخ ابن ابي شيبه, شيبة نين قابوا عموما أمسي حديثي كلا مسلم دهات ولمبابة نية لو جاديش متصلة يا هندي جار محدث هندي حديثي يا حديثي يا شن حديثي كلا بير نية بستيتي صد صد شيخ قي طيلاً لك تبقيش ده يا تورعاً واحتياطاً عليه وجدته في كتابي يا وجدت في كتابي عن فلان Basti早 Marche cum behaviorsonderi Surah Allah fīkumu. Son'sado hal�im, wa